واحلم ليك وانا وياك ده نالامس بايدي ملك واتمنى ايه يا حبيبي وانت قدام عنايك ولا حسيت غرام قبلك ولا عرفت اللي جوعانك حبيبي خلاص بقيت أنا ليك وانت جاءت ليا ما يهمني اللي فات من عمري ايه واللي فاض اللي ايه فيه انا عايش وولي وانا بنقدي اي شئ ما يهمنيش اصل كنت هموت وعيش عمري العيش حلم حلمت بي تصحى يوم فجأة تلاقيه قدام عينيك انت الوحيد اللي لما بكن معاه بل اروح مصدقه ودايبة فيه ما يهمنيش اللي فات من عميك Sure.